Ağzıb Allah’ımdan Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbı Alamın. Al-Rahman R-Rahim Malik Yümd mustaqim صرَّاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِ الْمَلْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضالِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْتَرَبَ لِلْنَاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ عَرِضُونَ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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَدَّنَّا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ أَصْلَنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا ارْجِعُوا إِلَى مَا عُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظالمين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 سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرٌ مَّن مَّعِي وَذِكْرٌ مَّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَأُولَٰئِكَ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 كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رَآكَ الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُثُّونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُرِهِمْ ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فترهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آنِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَلْقُصُهَا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 ولقد آتينا موسى وهارون الفُرْقان وَغِيَاءَ مَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَحْجُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ بَارِكٌ أَنزَلْنَا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين iz, "Kâlê abihi ve qulûhi, ma hadîhît tamâsilûlâtî antum lâhâ kifûn. Kâlû, vâjdena abâ anâ lâhâ bîdin. Kâlê, lâqulûkûn antum vâbâ طَالِبَ الرَّبُّ كُن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَضَّلَهُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَنَجْعَلَ عَلَيْهِمْ جُزَاءً إِلَّا كِبِرَ عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ إليه يرجعون. قالوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إنه لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتِ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لعلهم يشهدون.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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا فتعبدون من دون الله ما لا أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم اذ كنتم فاعلين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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم متى يهدون بأمرنا وأحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولوط أنينا حكما وعلمًا ونجيناه من التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوما سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين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 وَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بَأْسِكُمْ فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح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 و كنا لهم حافظين وأيوب إذ ناداه ربه أنى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وعيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إلا بمراضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك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 إِلَّا حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن لَهَا وَارِدٌ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَلَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَ الْحُسْنَةِ هُؤُلَاءِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يسمعون عزيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نضوي السماء كضي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزهور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاءً وَلِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤَاخِى إِلَيَّ أَنَّ مَآلَهُمْ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنتُكُمْ عَلَى السَّمَاءِ وَإِنْ أَدْرِ لَكُمْ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَهُ عِلْمُهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ بِالْحَقِّ ve Rabbüne'r Rahmanül Müstaan 'ala ma Ya nasu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 ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ خَلَقَتْ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ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 فَإِن أصابَهُ خَيْرٌ يظْمَأَ النَّب وَإِن أصَابَت حُفْنَةٌ إ قلَ بَعَلَ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 تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقضى فلينظر هل يذهب نكيده ما يغير.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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فقر اسم الحميد يظهر بهما في بطونهم والجلود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيده فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذي إن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابير يحلون فيها من أسابير من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حلي.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 سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وَضَهِّرْ البيت لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودُ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٌ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأضعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك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 ثم ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهوكم اله واحد فله اسلم وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبَدَنَجَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فذكر اسم الله عليها صلاة فإذا وجبت جنوبها فكل منها وأضِعُ القانع والمُعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 üzdenlilələrin yuqatalı bənəhən zlumu, və inna Allaha əla nüsrihim ləqdir. Alədin əxrid min diyarim biçir حَقٍّ ılla an yqulu rabına Allah. Və noladəfəl Allahin nası bəzəm bi bəzəl huddimət,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 ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوض وأصحاب مديان وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها على عروشها وبئر عطالة وقصر مشيد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 مرضوا والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وللأعلم الذين أُوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن بِهِ فتخبت له قلوبهم وإن الله لا هادي الذين آمنوا إلا ولا يزال الذين كفروا في مريه منحه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم بغته او ياتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ دُخُولًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَلِيُّ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 İnna insan l-kafur, ummetin. J'alna man sakanhum nasiku, fala amri. ila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 Min zalikumun nahr ve ve mets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 In Allah laqabiyun aziz. Allah yastafi min al Allah semiy, bıcyir, yâlemu ma bine aydihim ve ma xalfahum. يا ايها الذين امنوا ارجعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وناجاهدوا في الله جهاده وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهداء عَلَى النَّاسِ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Mali kıyım ettir, iyya ve iyya kanaştârin, ihdîn sıraza al-mustâvim, sıraza lâzîn ân gamt Sadakallahul Azim. Muhterem kardeşlerim, bir tane tilavet tecvizesi var. Onu yapalım. Akabinden as Şerif tilaveti olacaktır.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 mil Surah Al-Fatihah <San> <San> <San> Vacbir ve ma vacbır k, ve la ta'zın alahe. وَاسْقِطْ وَمَا صَامَ رُؤْكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَذَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ Valla tehzen عليهم, valla tekfi zaydim, mma Zayıfım, kim mayın Bismillah ve ma sabrak illa belli, Allahı ve la ta'zın عليهم ve la والذين هم Altyazı Allahü Alim. Subhan Rabbika Rabbi Ezze Amma Yacif. Ve Salamun Lillahi ta'ala'l fa